لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا ل ج ي أبارك ا ج ع للعلوم ف الاسلاميه بروجا و ج ع ف ي ه ج ا و ق ر ا م ن ر ا و و اسماء ل ذ ي ج ل ل ل ي الله الحسنى ر خ ف ة أراد أن أراد أن يذكر لمن أراد أن ذكر أو أ ر ا د ش ك ر او ع ب اراد د ا ل ح م ن و ع ب الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا و إ ذ ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ويخلد فيه مهانا إ ل ا من تاب وامن وعمل عملا صالحا إ ل ا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات فأولئك فأولئك يبدل الله فأولئك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 والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا, عليها لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا, هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قره أ ع ي ن واجعلنا للمتقين, للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا الغرفة ب م ا ص ب ر و ا و ي ل ا و ن ف ي ه ا ت ح ي ة و س ل ا م ا ل ا س ل ن ف ي ه اسماء الله الحسنى قل ما يعفو بكم ربي لولا د ع ا ء ك م فقد كذبتم فسوف يكون للزمان